Bismillahi r Bismi Rabbika, Al-Ladhi Khalaq. min Alaq. İkra, Warabbuka Al-Karam, Al-Ladhi Bil Qalam. al Ma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 129-ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تقعه واسجد واقترب